صلاة والسلام عليكم يا إنا ملك يا رسول صلاة والسلام عليكم ولاك والسلام علين وَقَدْ ضَلَّ مَنَامُهُ وَلَا يُصْغِي إِلَّا الْبُطَالِ إِنَّ كُلُّ مَنِ اسْتَمَعَ وَأَنْغَا الْكَلِمَ وَإِنَّا يا من اطرقت كامل وامننتم لنا من السماء يا والامون يا وكم تام من في فاق رب من واسمع الثنا Surah <laughs>